وفي هذا الصدد يقول عارف العارف في تاريخ غزة إن الجيش العثماني قرر إجلاء سكان غزة عندما اتخذ الجيش الإنجليزي خطة الهجوم.